جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل نريد مثالا للهجر الشرعي حتى لا نقع في الهجر المحذور. ال الهجر الشرعي يكون الباعث إليه النصح للدين يكون الباعث إليه النصح للدين لا يكون الباعث اليه حظ النفس أو, أو, أو غضب شخصي أو, أو نحو ذلك مما قد يوجد في بعض الناس ويكون هو الدافع وتكون صبغة الدين هي المظهرة فالهجر المشروع هو الذي يكون الباعث عليه النصح للدين سواء نصح الإنسان لنفسه في تمسكه بدينه بحيث يسلم من ضلال المهجور وحدثه وشبهاته وأهوائه أو يكون الباعث إليه زجر الإنسان المهجور عن بدعته وعن ضلاله فإذا كان لهذا الغرض في ضوء قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد فهذا لا بأس به مثلا أن يبتل إنسان برجل صاحب شبهات صاحب شبهات وتشكيكات للناس في دينهم فيهجره لأنه يخشى على نفسه من شبهاته فيهجره من أجل أن يحفظ دين نفسه من هذه الشبهات ويعلم أنه لو صاحبه وسمعه وأصغى إلى كلامه ملئ بشبهات لا لا يستطيع. خلاصا منها قد جاء عن بعض السلف أن رجلا من أهل الأهواء دخل عليه وقال أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله قال أخرجه عني قيل له في ذلك قال خشيت أن يطرح في قلبي شبهه تجلجل في صدري حتى أموت تجلجل في صدري حتى أموت أي تبقى ثائرة متحركة في النفس الشبه خطيرة جدا فإذا كان الإنسان خاف على نفسه من صاحب شبهات فهجره للسلامة من شبهاته ولهذا الهجر ينبغي أن يفهم أنه نوع علاج إما علاج وقائي للإنسان الهاجر نوع من العلاج الذي يسمى الطب الوقائي يسمى الطب الوقائي يعني يهجره حتى يتقي البدع أو الضلالات التي تكون عند هذا الرجل أو يكون المراد منه علاج الشخص المهجور صاحب البدعه فيهجره حتى يرتدع وينزجر ولهذا قال العلماء مثل هذا الهجر يكون له أثره إذا كان من صاحب مكانه صاحب منزله عالم له مكانته رجل له وزنه فهذا يكون له تأثير على من هجره أما إذا كان انسان عادي وهجر من أجل أن يؤثر عليه قد لا يكون لهذا الهجر أثر بل في مثل هذا الحال إذا هجر من أجل أن يتقي شره وضلاله فيكون في مثل هذه الحال لا بأس بالهجر وعلى كل حال الهجر لا يصار إليه إلا من أجل العلاج والمداوات في حدود ما يقتضيه هذا الأمر وفي ضوء ضوابط كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقول ما رأيكم في من يقول إن الهجرة لا يصلح في زماننا لغربة أهل السنة وغربة الدين الجواب هو نفس الجواب السابق الجواب هو ال ال ال ال ال ال ال الهجر لا يقال إن ما يصلح فيه في, في, في هذا الزمان أو في زمان قبله أو زمان بعده وإنما الهجر نوع من العلاج الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة وفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصار إليه إلا للأغراض التي ذكرها أهل العلم ويكون ذلك في ضوء قاعدة الشريعه في جلب المصالح ودرء المفاسد ليس الغرض منه التشفي ولا الغرض منه حظوظ النفس ولا غير, غير, غير ذلك من الأغراض وإنما الغرض من العلاج والوقاية إما العلاج لصاحب الضلالة أو الوقاية للإنسان الهاجر ولا يقال انه لا يصلح في هذا الزمان وإذا كان الإنسان في زماننا مبتلى باصحاب شبهات أصحاب شبهات يخشى على دينه من شبهاتهم وابتلي باقترابهم منه وحرصهم عليه هذا من الخير له أن يهجرهم حتى يسلم ولا يقال في حقه لا يصلح الهجر في مثل هذا الزمان ومثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال لا يقال في هذا الحكم الذي جاءت بالشريعة أنه لا لا يصلح في في زماننا هذا نعم. هل يكفي إلقاء السلام فقط في رفع الهجر؟ رغم أن المياه لم تعد لمجاريها سيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة تتعلق بهذا بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغرق من